أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد ومن الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نتمنى به. وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا غمى لا ينفع يدعو من دون الله لكم والالون بمن يضرهم من نفع لا بسن مولا ولا بئس العشير ان الله لا ان الله يظلم الذين امنوا وعملوا الصالحات جنة جنات تجري من تحتها الأنهار إذ إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة ما كان يظن ألا ينظر الله في الدنيا والآخرة فالينظر بسبب إلى السماء ثم يقطع فالينظر ثم يقطع فالينظر هل يذهب مكيده ما يغيث وَكَذَلِكَ زَلَلَهُ آيَاتٍ بِهِنَّ تِيُومٌ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ دُوَّسَ صَوْبِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْمُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا والذين شركون إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله